بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر من كتاب المزهر للسيوطي إذا سار سيرا متعبا وبهتر وبهتر القصير ويقال نحم ينحم ولهم ينهم ونأم ينأم بمعنى بمعنى زحر والنهم والنهيم وهو صوت كأنه زحير وانا حيانح وانا هيالمه وفي صوته صحل وصهل أي بحوح أي بحوحة وهو يتفيحق ويت ويتفيحق في كلامه إذا توسع وتنطع ومن الخاء والهاء تطرحم واطرهم إذا كان طويلا مشرفا وبخبخ وبهبه إذا تعجب من الشيء وصخدته الشمس وصاهدته إذا اشتد وقعها علي ومن الدال والطاء مد الحرف ومطه وبدغ وبطغ إذا تلطخ بعذرته والإبعاد والإبعاط وما عندي إلا هذا فقد وإلا هذا فقط ومن الدال واللام المعكود والمعقول المحبوس ومعنه ومعنه إذا اختلسه ومن الزاي والسين مكان شأز وشأس غليظ ونزغه ونسغه طعنه والشازب والشاسب اليابس والزعل والسعل النشاط وتزلع جلده وتسلع تشقق وخزقه وخسقه ومعجس القوس ومعجزها مقبضها ومن الزال والصاد يقال جاءتنا زنزمة من بني فلان وصمصمة أي جماعة ونشزت المرأة ونشصت والشرز والشرص الغلظ من الأرض وثمات خلفا يقول ثمات عربيا يقول لم يحرم من فزد له أراد من فصد له فأبدل الصاد زايا يقول لم يحرم من أصاب بعض حاجته وإن لم ينلها كلها ومن الصاد والطاء أملفت الناقة وأملقت القت ولدها ولم يشعر اعتاصت رحبها واعتاصت إذا لم تحمل اعواما ومن الفاء والكاف في صدره علي حسيفة وحسيك أي غل وعداوه والحسافل والحسافل الصغار ومن الميم والنون الغيم والغين السحاب ومسع ونسع ريح الشمال وامتقع لونه وانتقع والمجر والنجر أي أن يكثر شرب الماء ولا يكاد يروي ومخجت بالدلوي ونخجت إذا جذبت بها لتمتلئ والمدى والندى الغاية ورطب محلق ومحلقن إذا بلغت ترطيب ثلثي البصرة والحزن والحزم ما غلظ من الأرض وبعير دهانج ودهانج إذا قارب الخط وأسرع وأسود قاتم وقات ومن المضاعف قال أبو عبيدة العرب تقلب حروف المضاعف إلى الياء ومنه قوله تعالى وقد خاف من دساها وهو من دسست وقوله لم يتسنه من مسنون وقولهم سرية من تسررت وتلعيت من اللعاعة هذا غالب ما أورده ابن السكيد وبقيت منه أحرث أخرى أخرتها إلى النوع السابع والثلاثين والذي يلي وفات ابن السكيت ألفاظا جمة مفرقة في كتب اللغة ومن أهم ما فاته الإبدال بين السين والصاد نحو الصراق والصراق وفي الجمهرة قالوا أذ يؤز مثل هذ يهز سواء قلب الهاء همزة وشفرة, وشفرة هذوز وأذون يعني قاطعة والاض الكسر مثل الهض ويقال جاء على إفان ذاك وهفان ذاك أي على أثر وقالوا باتوا على ماء لنا وعلى ماه لنا والتمطي أصله التمطط فأبدلوه كما قالوا تقضى البازي وما أشبهه قال أبو محمد البطليوسي في كتاب الفرق بين الأحرف الخمسة من هذا الباب ما ينقاس ومنه ما هو موقوف على السماع كل سين وقعت بعدها عين أو غين أو خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صادا مثل يساقون ويصاقون وصقر وسقر وصخر وسخر مصدر سخرت منه إذا هزأت فأما الحجارة فبالصاد لا غير قال وشرط هذا الباب أن تكون السين متقدمة على هذه الحروف لا متأخرة بعدها وأن تكون هذه الحروف مقاربة لها لا متباعدة عنها وأن تكون السين هي الأصل فإن كانت الصاد هي الأصل لم يجز قلبها سينا لأن الأضعف يقلب إلى الأقوى ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف وإنما قلبوها صادا مع هذه الحروف لأنها حروف مستعلية والسين حرف متسفل فثقل عليهم الاستعلاء بعد التسفل لما فيه من الكلفة فإذا تقدم حرف الاستعلاء لم يكره وقوع السين بعد لأنه كالانحدار من العلو وذلك خفيف لا كلفة فيه قال فهذا هو الذي يجوز القياس عليه وما عداه موقوف على السماع ثم سرد أمثلة كثيرة منها القعاص والقعاس داء يأخذ في الصدر والسقع والسقع الناحية من الأرض وهما أيضا ما تحت الركية من نواحيها والأسقع والأسقع طائر كالعصفور وفي ريشه خضرة ورأسه أبيض والصوقعه والسوقعه وقبة السرير وخطيب مسقع ومسقع بليغ وسقع الديك وسقع صاحا والعصد والعصد والعزد النكاح ودليل مصدع ومصدع حاذق وتصيع الماء على وجه الأرض وتسيع إذا اضطرب ورجل عكس وعكس سيء الخلق ورسعت عين الرجل ورسعت إذا فسدت والرسغ والرسغ منتهى الكف عند المفصل ومنتهى القدم حين يتصل بالساق وصماخ وسماخ ثقب الاذن والخرصة والخرصة ما تطعمه النفتاء والصخبر والسخبر ضرب من الشجر وبخصت عينه وبخستها فقاتها باصبعك اما بخسته حقه فبالسين لا غير والصلهب والسلهب الطويل والصندوق والسندوق وسيف سقيل وسقيل والصملك من الأرض والسملق ما لا ينبت شيئا وصنجة الميزان وسنجته والبصاق والبساق والبزاق معروف والوهس والوهس شدة الوطع بالقدم وقد وهسه ووهسه ويقال لامرأة من العرب حكيمة ابنة الخص وابنة الخس وفرس صغل وسغل سيء الغذاء وشات صالغ وسالغ وهي في الشاء منزلة القارح من الدواب وصبغت الناقه بولدها وسبغت أي رمت به وفي بطنه مغص ومغس ولصق ولثق ولزق وجاء يضرب أصدريه وأصدريه وأصدريه وهما عرقان في الصدغين أن مخديه خبيه والصراط والسراط والزراك والصقر من الطير والسقر والزقر والصلق والسلق بالتحريك المطمئن المطمئن من الأرض والصلق والسلق بالسكون مصطر صلقه بلسانه وسلقه والصنق والسنق بفتح النون البيت المجصص وتوب صفيق وسفيق وأصفقت الباب وأصفقته والسرق والسرق الحرير ورجل صقب وشقب وهو الممتلئ الجسم نعمة ويقال لكل جبل فد وصد وسد وسد والفرصة والفرصة ريح الجدب والصقب والثقب بفتح القاف القرب والصقب والثقب بسكون القاف الذكر من أولاد الإبل والفسفسة والفسفسة القت الرطب وشمصت الدابة وشمستها طردتها فأما الشموس من الدواب فلا أعلمه إلا بالسين هذا ما ذكره البطل يوسي وفي الجمهرة كل شيء استبغت به من أدم فهو صباغ بالصاد والسين وأسبغ الله النعمة وأسبغها إسباغا وإسباغا ويقال السبخة والصبخة وفي أمال سعلب اخرمس الرجل بالسين والصاد سكت وفي ديوان الأدب سفح الجبل مضطجع وهو بالصاد أجود فيما يقال ونخل باسقة وضاصقة وفي الصحاح لسب بالشيء ولصب به أي لزق وأشخص فلان بفلان واشخص به إذا اغتابه ومن إبدال بقية الحروف قال في الغريب المصنف يقال حملته تضعا أراد وضعا من الوضع وهو أن تحمله على حيض فأبدل وتاء والاحتزال الاحتزام بالثوب والكريص والكريز الأقط والعلوص والعلوز الوجع الذي يقال له اللوى وفي الصحاح الوحط لغة في الوهدة ورجل خنضيان وخنزيان وحمضيان بالحاء غير معجمة اي فحاش وحمضى به وخنضى به وغنضى به وعنضى به كل يقال اي ندد به واسمعه المكروه وفي امال القال يقال قرطاق وكرقان وحجر اصر واير صل واغب من ثوبك واخب واكب ومر يذبون دبيبا ويذجون دجيجا أي يمشون مشيا ضعيفا ومرن على الأمر وجرن عليه أي تعوده وريح ساكرة وساكنا والزور والزون كل شيء يعبد من دون الله والمغطغطة والمغطمطة القدر الشديدة الغليان وشيخ قحر وقحم وطار عباديد وأباديد أي متفرقين وعاث فيه وهاث إذا أفسده وأخذ الشيء بغير رفق وبط جرحه وبجه وارمد فلان وارقد إذا مضى على وجهه والعراس والعرات المضطرب والفودج والهودج وإلدة وولدة وما أبهت له وما وبهت له والغمرة والخمرة وغمار الناس وخمارهم أي جماعتهم والمحتد والمحفد الأصل والهزف والهجف الجافي واستوثق من المال واستوسج استكسر وشاكهه وشاكله وأمشاج من غزل وأوشاج أي داخلة بعضها في بعض وملقه بالصوت وولقه إذا ضربه وفي الصحاح حجزة السراويل وحجرة التي فيها التكة وكبش ربيز وربيس أي مكتنز أعجز وربز القربة وربسها ملاءها والرنز لغة لعبد القيس في الرز كأنهم أبدلوا من إحدى الزايين نونا والشخز لغة في الشخص وهو الاضطراب والشرز والشرس الغلظ والمشارزة والمشارسة المنازعة وعرقز لغة في عرطس أي تنحى وحسيت بالخير وأحسيت به أي حسست وأحسست يبدلون من إحدى السينين ياء والرجس العذاب والرجز أبدل السين زايا كما قيل للأسد الأزل واللهس لغة في اللح والأشاش مثل الهشاش وهو النشاط والارتياح والقراط أصوه قراط لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء وكذا دينار وفي ديوان الأذب الضحل المغ القليل يكون في الغدير والضهل مثله والقلس المحب والقمس مثله والغطس في الماء المقل فيه والغمس مثله وكذا القمس بالقاف ويقال صرفه عن كذا وطرفه بمعنى وزمخ بأنفه وشمخ بأنفه بمعنى وزنخ لغة في سنخ وطمأن وطبأن بمعنى وفي امال ثعلب عيش أغضف وأغطف وأوطف واسع وأزد شنوء يقولون تفكهون وتميم يقولون تفكنون بمعنى تعجبون ويقال في حيث حوث وفي هيهات أيهات وفي حتى عتى وفي السعالب والأرانب التعالي والأراني وفي الصحاح قد يبدلون بعض الحروف ياءا كقولهم في أما أيمى وفي سادس سادي وفي خامس خامي وفي ديوان الأدب للفراري رجل جضد أي جلد يجعلون اللام ضادا مع الجيم إذا سكنت اللام والزقر لغة في الصقر والسقر لغة فيه وكذلك يفعلون في الحرف إذا كانت فيه الصاد مع القاف يقال اللصق واللثق واللزق والبصاق والبساق والبزاق ومثله الصاد مع الطاء يقال صراط وسراط وزراق والسطر, والسطر والسطر الخط والكتابة وقال أبو عبيد في الغريب المصنف تدخل الزاي على السين وربما دخلت على الصاد أيضا إذا قال في اسم قاء أو غين أو قاء ولا يكون في غير هذه الثلاثة نحو الصندوق والصندوق والزندوق والمصدغة والمسدغة وقال ابن خالوي إذا وقع بعد الصاد دال أبدلوها زايا مثل يصدر ويزدر والأصدران والأصدران والأسدران المنكبان وقال ثعلب في أمالي إذا جاءت الصاد ساكنة أو بعدها طاء أو حرف من السبعة المطبقة والمفردة جعلت صادا أو سينا أو زايا أو ممالة بين الصاد والزاي أربعة وفي الصحاح يقال ما قدت أتملز من فلان وأتملس وأتملص أي أتخلص وفي الجمهر يقال نشزت المرأة ونشفت ونشست ونظير هذه الأحرف الثلاثة أعني الزاي والسين والصاد في التعاور التاء والدال والطاء قال القال في أمالي يقال هرك الثوب وهرده وهرطه ثلاث لغات وفي الجمهر المد والمت والمط متقاربة في المعنى وفي غيرها يقال ترياق ودرياق وطرياق خاتمة قال القال في أمالي بعد أن سرد جملة من ألفاظ الإبدال اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما أمليناه إبدال وليس هو كذلك عند علماء أهل النحو وإنما حروف الإبدال عندهم إثنى عشر حرفا يجمعها قولك طال يوم انجدته وقال يوسي في شرح الفصيح ليس الألف في الأرقان. ونحوه مبدلة من الياء ولكنهما لغتان ومما يدل على أن هذه الأحرف لغات ما رواه اللحياني قال قلت لأعرابي أتقول, أتقول مثل حنك الغراب أو مثل حلكه فقال لا أقول مثل حلكه حكاه القاري وقال البطل يوسي في شرح الفصيح قال أبو بكر ابن دريد قال أبو حاتم قلت لأم الهيثم كيف تقولين أشد سوادا من ماذا قالت من حنك الغراب قلت أفتقولينها من حنك الغراب فقالت لا أقولها أبدا وقال ابن خالويه في شرح الفصيح أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال اختلف رجلان في الصقر فقال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد فتحاكم إلى عربي ثالث فقال أما أنا فأقول الزقر بالزاي قال ابن خالوي فدل على أنها ثلاث لغات وقال ابن السكيت حضرني أعرابيان من بني كلاب فقال أحدهما انفحه وقال الآخر منفحه ثم افترقا على أي يسالا جماعة من أشياخ بني كلاب فاتفق جماعة على قول ذا وجماعة على قول ذا وهما لغتان وفي شرح التسهيل لأبي حيان قال أبو حاتم قلت لأم الهيثم واسمها عثيمة هل تبدل العرب من الجيم ياء في شيء من الكلام فقالت نعم ثم أنشدتني إذا لم يقم في كن ظل ولا جنى فأبعد كن الله من شيراتي النوع الثالث والثلاثون معرفة القلب قال ابن فارس في فقه اللغة من سنن العرب القلب وذلك يكون في الكلمة ويكون في القصة فأما الكلمة فقولهم جبذ وجذب وبكل ولبك وهو كثير وقد صنفه علماء اللغة وليس في القرآن شيء من هذا فيما أظن انتهى وقد ألف ابن السكيت في هذا النوع كتابا ينقل عنه صاحب الصحاح وقال ابن دريد في الجمهرة باب الحروف التي قلبت وزعم قوم من النحويين أنها لغات وهذا القول خلاف على أهل اللغة يقال جبل وجذب وما أطيبه وايطبه وربض ورضب وأنبض القوس وأنضب وصاعقه وصاطعة ولعمري ورعملي واضمحلى وانضحلى وعميق ومعيق ولبكت الشيء وبكلته إذا خلطته وأسير مكلب ومكبل وسبسب وبسبس القفر وسحاب مكفهر ومكرهس وناقة ضمرز وضمزر إذا كانت مسنة وفي موضع آخر شديدة قوية وضمارز وضمازر مثله وطريق طامس وطاسم وقاف الأثر وقف الأثر وقاع البعير الناقة وقعاها وقوس علط وعطل لا وتر عليها وكذلك ناقة علط وعطل وجارية قتين وقنيط وهي القليلة الزر وشرخ الشباب وشخره أول وقم خنز وخزن وعاث يعيث وعث يعفي إذا أفسد وتنحى عن لقم الطريق ولمق الطريق والفحث والحفث وهي القبة وحر حمت ومحت وهو الشديد وهفى فؤاذه وفهى ولفحته بجمع يدي ولفح ولحفته إذا ضربته بها وهجهجت بالسبع وجهجهت به وطبيخ وبطيخ وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الطبيخ بالرطب وماء سلسال ولسلاس ومسلسل وملسلس إذا كان صافيا ودقم فاه بالحجر ودمقه إذا ضربه وفثأت القدرة وسفأتها إذا سكنت غليانها وبكبكت الشيء وكبكبته إذا طرحت بعضه على بعض وتكم الطريق وكثمه وجهه وجارية قبعة وبقعة وهي التي تظهر وجهها ثم تخفيه وكعبره بالسيف وبعكره إذا ضربه وتقرقض على قفاه وتبرقط إذا سقط هذا ما ذكره في هذا الباب وذكر في تضاعيف الكتاب خج وخج برجله إذا نسف بها التراب في مشيه وربما قالوا جخ بها وجخ وقال أبو عبيدة العوطب والعوبط من أسماء الداهية قال ابن دريد كأنه مقلوب عنده وفي الجمهرة أيضا غلام مبعنقى ومعبنقى إذا ساء خلقه والغمغمة والمغمغة كلام لا يفهم ورجل خنافر وفناخر عظيم الأنف وقال الراجز وشعب كل باجح ضمازري قال الأصمعي أراد ضمازرا فقلب وهو الصلب الشديد الغليظ ورماحس وحمارس وهو الجريق المقام ورجل طماحر وطحامر عظيم الجوف والبتل والتبل القطع والبخندات والخبندات المرأة الغليظة الساقين والعصافير والعراصيف المسامير التي تجمع رأس القتل وفي لسانه حكلة وحلكة وهي الغلظ وضربه فبخزعه وخذعبه إذا قطعه بالسيف وعجوز شهبر وشهرب مسخنة والصعبور والصعروب الصغير الرأس من الناس وغيرهم والثرطمة والطرثمة الإطراق من غضب أو تكبر والنطثرة والطنثرة أكل الدسم حتى يذكل عليه جسمه والثمطلة والثلطمة الاسترخاء ودحملت الشيء ودمحلته إذا دحرجته على الأرض ورجل دحسماني ودح وهو الغليظ الأسود والغذرمه والغذمره اختلاط الكلام وسرطع وقرسع إذا عدا عدوا شديدا والكرسف والكرفس القطن وطرشم الليل وطرمش إذا اظلم والشرفوغ والشرغوف الضبع الصغير وتقرعف الرجل وتقرفع إذا تقبض والعلطسه والعسطلة الكلام غير ذي نظام وقسمت الشيء وقصلمته كسرته وطرموح وطرحوم طويل ودحموق ودحقوم العظيم الخلق وطيسار وطسيار البعوض وما لفلان قر عطبة وقر طعبة ما قليل ولا كثير وماء عق وعقاق وقع, وقع وقعاع شديد المرارة والخدخد والدخدخ دويبة دويب. ومن أمثالهم غرسان فبكل له وقال قوم فالبك له مقلوب أي حيس وقوس طحور وطروح سريعة السهم وحبجر وحباجر ذكروا الحبارة وكذلك حبرج وحبارج وقال ابن الأعرابي في نوادره كل شيء لم يكن له قدر فهو سفيط وفسيط وقال وقال أبو عبيد في الغريب المصنف باب المقلوب فمما ذكر فيه زيادة على ما تقدم أجحمت عن الأمر وأحجمت واضمحل الشيء واضحمل إذا ذهب وشنفت إلى الشيء وشفنت إذا نظرت إليه وأحقاب عقبات وعبنقات وبعنقات وهي ذات المخالب وأشافر وأشاف الرجل على الأمر وأشفى إذا أشرف عليه واعتام الرجل واعتما إذا اختار واعتاقه الشيء واعتقاه إذا حبسه وبتلت الشيء وبلدته إذا قطعته ولفت الرجل وجهه عن القوم وفتله إذا صرفه عنهم وشاءني الأمر وشآني إذا حزنني قال الحارث بن خالد المخسومي مر الحمول فما شاؤنك نقرة ولقد أراك تشاء بالأضعان فجاء باللغتين جميعا وسنت اللحم ونسيت إذا نتنا وفطس الرجل وقفس إذا مات ورجل أغرل وأرغل أقلف وتزحزحت على المكان وتحزحزت وهي الفرصة والرفسة للنوبة تقول بين القوم يتناوبونها على الماء واستدمى الرجل غريمه واستدامه اذا رفق به وانتقى فلان الشيء وانتاقه من النقاوه وجاءت الخيل شواعي وشوائع متفرقه وشاك السلاح وشائك السلاح وشائه البصر وشاهي البصر حديده ولاسم به ولائس ورجل هاع لاع وهائع لائع وهو الجزوع وهار وهائر وعاقني عنه عائق وعاق والصبر والبصر الجانب وشبرقة الثوب وشربقته إذا قطعته والقاءة والآقة الطاعة وأن يئن وأنا يأني وراودته على الماء وراديته وعمج في السير ومعج ورأى فلانا وراء فلانا وقلقلت الشيء ولقلقته وعذمرته وغذرمته إذا بعته جزافة وجحجح الرجل وحجحج إذا لم يبدي ما في نفسه انتهى وفي ديوان الأدب للفاربي نغز الشيطان بينهم لغة في نزغة على القلب وفي أمال سعلب يقال هو في أسطمة قومه وأسطمة قومه وهو يتكسع ويتسكع في طمته إذا تحير ومزراب ومرزاب وهو الميزاب وفي الصحاح اللجز مقلوب اللزج قاله ابن السكيت في كتاب القلب والحمسة مقلوب الحشمة وهي الغضب وكلام حوشي ووحشي والأوباش من الناس الأخلاق مثل الأوشاب وهو مقلوب والمقاط حبل مثل القماط مقلوب منه وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب ذكر بعض أهل اللغة أن الجاه مقلوب من الوجه واستدل على ذلك بقولهم وجه الرجل فهو وجيه اذا كان ذا جاه ففصلوا بين الجاه والوجه بالقلب فائدة ذهب ابن درستويه الى انكار القلب فقال في شرح الفصيح في البطيخ لغة اخرى طبيخ بتقديم الطا وليست, وليست عندنا على القلب كما يزعم اللغويون وقد بينا الحجة في ذلك في كتاب إبطال القلب انتهى وقال النحاس في شرح المعلقات القلب الصحيح عند البصريين مثل شاك السلاح وشائك وجرف هار وهائر وأما ما يسميه الكفيون القلب نحو جبذ وجذب فليس هذا بقلب عند البصريين وإنما هما لغتان وليس بمنزلة شاك وشائق ألا ترى أنه قد أخرت الياء في شاك السلاح؟ قال السخاوي في شرح المفصل إذا قلبوا لم يجعلوا للفرع مصطرا لئلا يلتبس بالأصل بل يقتصر على مصدر الأصل ليكون شاهدا للأصالة نحو ياس يأسن وأيس مقلوب منه ولا مصطر له فإذا وجد المصطران حكم النحاس بأن كل واحد من الفعلين أصل وليس بمقلوب من الآخر نحو جبز وجذب وأهل اللغة يقولون إن ذلك كله مقلوب انتهى النوع الرابع والثلاثون معرفة النحت معرفته من اللوازم قال ابن فارس في فقه اللغة باب النحت العرب تنحط من كلمتين كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار وذلك رجل عب الشمي منسوب إلى سمين وأنشد الخليل أقول, أقول لها ودمع العين جاري ألم تحزنك حي على المنادي من قوله حي على، وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوث مثل قول العرب للرجل الشديد ضبطر من ضبط وضبر وفي قولهم صه انه إنه من صهل وصلق وفي الصلدم إنه من الصلد والصدم قال وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب مقاييس اللغة انتهى كلام مفارس وقد ألف في هذا النوع أبو علي الظهير بن الخطير الفارسي العماني كتابا سماه تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب ولم أقف عليه وإنما ذكره ياقوت الحموي في ترجمته في كتاب معجم الأدباء قال ياقوت في معجم الأدباء سأل الشيخ أبو الفتح عثمان بن عيسى الملطي النحوي الظهير الفارسي عما وقع في الفاضل العرب على مثالي شقحتب. فقال هذا يسمى في كلام العرب المنحوت ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين كما ينحط النجار خشبتين ويجعلهما واحدة فشقحطب منحوت من شق حطب فسأله الموطي أن يثبت له ما وقع من هذا المثال إليه ليعول في معرفته عليه في معرفتها عليه فأملاها عليه في نحو عشرين ورقات من حفظه وسماها كتاب تنبيه البارعين على المنحوط من كلام العرب وفي إصلاح المنطق لابن السكيت وتهذيبه للتبريذي يقال قد أكثر من البسملة إذا أكثر من قول بسم الله ومن الهيللة إذا أكثر من قول لا إله إلا الله ومن الحولقة والحوقلة إذا أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ومن الحمدلة أي من الحمد لله ومن الجعفد أي من جعلت في ومن السبحة أي من سبحان الله وحكى الفراء عن بعض العرب مع عشرة فأحدهن لي أي صيرهن أحد عشر وزاد التعالبي في فقه اللغة الحي على حكاية قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح والطلبقة حكاية قول القائل أطال الله بقاك والدمعدة حكاية قوله ادام الله عزك وفي الصحاح قد حي على المؤذن كما يقال حولق وتعبشم مركبا من كلمتين وقال ابن دحيا في التنوير ربما يتفق جتماع كلمتين من كلمة واحدة دالة على كلتا الكلمتين وإن كان لا يمكن اشتقاق كلمة من كلمتين في قياس التفريق كقولهم هلل أي قال لا إله إلا الله وحمدل أي قال الحمد لله والحولقة قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تقول حوقلا بتقديم القاف فإن الحوقلة مشية الشيخ الضعيف والبسملة قول بسم الله والسبحنة قول سبحان الله والهيللة قول لا إله إلا الله والحسبلة قول حسبي الله والمشألة قول ما شاء الله يقال فلان كثير المشألة إذا أكثر من هذه الكلمة والحي, والحي على قوله حي على الشيء والحي هلى بالشيء على سلام عليكم والطلباء طال الله بقائت والدمعة أدام الله عزك ومنه قول الشاعر لا زلت في سعد يدوم ودمعة أي دوام عز والجعفة تعلت فداك وقولهم الجعف باللام خطأ والكبتة وفي الجمهرة العجم ضرب من التمر وهو مسمان جعل اسما واحدا عجم وهو النوى وضاجم واد معروف وفي الصحاح يقال في النسبة إلى عبد شمس عبشمي وإلى عبد الدار عبدري وإلى عبد القيس عفقسي يؤخذ من الأول حرفان ومن الثاني حرفان ويقال تعبشم الرجل إذا تعلق بسبب من أسباب عبد شمس إما بحلف أو جوار أو ولاء وتعبقس إذا تعلق بعبد القيس قال وأما عب شمس بن زيد بن زيد منات بن تميم فإن أبا عمر بن العلاء يقول أصله عب شمس أو حب شمس وهو ضوءها والعين مبدلة من الحاء كما قالوا حب قر في عب قر وهو البرد وقال ابن الاعرابي اسمه عب شمس بالهمز والعب العدل أي هو عدلها ونظيرها يفتح ويكسر وقال ابن مالك في التسهيل قد يبنى من جزئي المركب فعلا بفاء كل منهما وعينه فإن اعتلت عين الثاني كمل البناء بلامه أو بلا الأول ونسب إليه وقال أبو حيان في شرحه وهذا الحكم لا يضطرد إنما يقال منه ما قالته العرب والمحفوظ عبد الشمي في عبد شمس وعبدري في عبد الدار ومرقسي في امرئ القيس وعبقسي في عبد القيس وتيملي في تيم الله انتهى وفي المستوفى لابن الفرحان ينسب الى الشافعي مع ابي حنيفة شفعنتي وى ابي حنيفة مع المعتزلة حنفلتي وفي المجمل لابن فارس الازل القدم يقال هو أزلي. قال وأرى الكلمة ليست مشهورة وأحسب أنهم قالوا للقديم لم يزل ثم نسب إلى هذا فلم يستقب إلا بالاختصار فقالوا يزلي ثم أبدلت الياء الفا لأنها أخف فقالوا أزلي وهي وهو كقولهم في الربح المنسوب إلى يزن أزني وفي قولهم بل حارث لبني الحارث بن كعب من شواذ التخفيف لأن النون واللام قريبا المخرج فلما لم يمكنهم الادغام لسكون اللام حذف النون كما قالوا مست وظلت وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة مثل بل عنبر وبل هجيم فأما إذا لم تظهر اللام فلا يكون ذلك النوع الخامس والثلاثون معرفة الأمثال قال أبو عبيد الأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وقد ضربها النبي صلى الله عليه وسلم وتمثل بها هو ومن بعده من السلف وقال الفارابي في ديوان الأدب: المثل ما تراضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاه به في السراء والضراء واستذروا به الممتنع من الدر ووصلوا به إلى المطالب القصية وتفرج به عن الكرب والمقربة وهو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة قال والناذرة حكمة صحيحة تؤدي ما يؤدي عنه المثل إلا أنها لم تشع في الجمهور ولم تجري إلا بين الخواص وليس, بين وليس بينها وبين المثل إلا الشيوع وحده وقال المرزوقي في شرح الفصيح المثل جملة من القول مقتبرة من أصلها أو مرسلة بذاتها فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها وعما يوجبه الظاهر إلى إشباهه من المعاني فلذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها واستجيز من الحنس ومضارع ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز في سائر الكلام وقال أبو عبيد في المثل أجناؤها أبناؤها أي الذين جنوا على هذه الدار بالهدمي هم الذين كانوا بنوها قال وأنا أظن أن أصل المثل جناتها بناتها لا أبناؤها لأن فاعلا لا يجمع على أفعال إلا أن يكون هذا من النوادر لأنه يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها قاعدة الأمثال لا تغير بل تجري كما جاءت قال ابن دريد في الجمهرة هو ابن خالوي كانت نساء الأعراب يؤخذن الرجال بخرزة يقولنا يا قبل اقبلي ويا كرار كريه أعيزه بالينجلب هكذا كان الكلام وإن كان ملحونا لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءك ولا تستعمل فيها الإعراب انتهى. قال الزجاجي في شرح أدب الكاتب قال سيبويه لا يجوز إظهار الفعل في نحو أما أنت منطلق انطلق وأجازه المبرد والقول ما قال السبويه لأن هذا كلام جرى كالمثل والأمثال قد تخرج عن القياس فتحك كما سمعت ولا يطرد فيها القياس فتخرج عن طريقة الأمثال وقال المرزوقي من شرط المثل ألا يغير عما يقع في الأصل عليه ألا ترى أن قولهم أعط القوس باريها تسكن يا وان وإن كانت تحريك الأصل لوقوع المثل في الأصل على ذلك وكذلك قولهم الصيف ضيعت اللبن لما وقع في الأصل للمؤنث لم يغير من بعد وإنما ضرب للمذكر وقال التبريزي في تهذيبه تقول الصيف ضيعت اللبن مكسورة التاء إذا خطب بها المذكر والمؤنث والاثنان والجمع لأن أصل المثل خطبت بهم رأى وكذلك قولهم أطري فإنك ناعل يضرب للمذكر والمؤنث والإثنين والجمع على لفظ التأنيث. ذكر جملة من الأمثال قال القال في أمالي من أمثال العرب من أجدبا تجع يقال عند كراهة المنزل والجوار وقلة المال ومن أمثالهم الجحش لما بزك الأعيار يضرب لمن يطلب الأمر الرفيع سيفوته. سيقال له اطلب دون ذلك ومن, ومن امثالهم يا حبذ التراث لولا الذلة اي الميراث حلو لولا ان اهل بيته يقلون ومنها اصلح غيث ما افسد برده يضرب لمن يكون فاسدا ثم يصلح هذا ولما ترد اتهامه يضرب لمن يجزع قبل وقت الجزع عرف حميق جمله يضرب لمن عرف خصمه فاجترا عليه من استرعى الذئب ظلم يضرب لمن ولا غير الأمين خرقاء وجدت صوفا يضرب للسفيه يقع في يده مال فيعبث فيه الزود إلى الزود ابل أي إذا جتمع القليل إلى القليل صار كثيرا رب عجلة تهب ريسا أي ربما استعجل الرجل فالقاه استعجاله في بطء بفلان, بفلان تقرن الصعبة أي أنه يذل المستصعب حيث لا يضع الراقي أنفه أي أن ذلك الأمر لا يقرب ولا يدنى منه وأصله أن ملسوعا لسع فسته فلم يقدر الراقي أن يقرب أنفه مما هنالك اهون هالك عجوز في عام سنة مثل للشيء يستخف بهلاكه لا يعجب للعروس عام هدائها يراد أن الرجل إذا استأنف أمرا تحمل له الشر ألجأ إلى مخ العراقيب يقال عند مسألة اللئيم أعطى أو منع سكت ألفاً ونطق خلفا، أي سكت عن ألف كلمة ونطق بواحدة رديئة تفرق من صوت الغراب وتفترس الأسد المشيم وهو الذي قد شدفوه وذلك أن امرأة افترست أسدا وسمعت صوت غراب ففزعت منه يقال للذي يخاف اليسير من الأمر وهو جريء على الجسيم روعي جعاري وانظري أين المفر يقال للذي يهرب ولا يقدر أن يغلب صاحبة أسمع جعجعة ولا أرى طحنا أي أسمع جلبة ولا أرى عملا ينفع والجعجعة صوت الرحى والطحن الدقيق إن البغاث بأرضنا يستنصر يضرب مثلا للرجل للرجل يكون ضعيفا ثم يقوى قال القالي سمعت هذا المثل في صبايا من أبي العباس وفسره لي فقال يعود الضعيف بأرضنا قوية ثم سألت عن أصل هذا المثل أبا بكر ابن دريد فقال البغاث ضعاف الطير والنسر قوي فيقال إن الضعيف يصير كالنسر في قوته لو أجد لشفرة محزه أي لو أجد للكلام مساغه كأنما قد سيره الآن يقال للشيخ إذا كان في خلقة الأحداث يجري بليق ويذم يقال للرجل يحسن ويذم لا يبض حجره أي لا يخرج منه خير يقال ضب الماء إذا خرج قليلا قليلا الحسن أحمر أي من أراد الحسن صبر على أشياء يكرهها يداك أوكتا وفوك نفخ يقال لمن فعل فعلة أخطأ فيها يراد بذلك أنك من قبلك أتيت وأسطه أن رجلا قطع بحرا بزق فانفتح فقيل له ذلك العير أوفى لدمه يقال ذلك للرجل أي أنه أشد إبقاء على نفسه عبد صريخه أما يضرب مثلا للضعيف يستصرخ بمثله النقد عند الحافر يراد به عند أول كلمة قال بعض اللغويين كانت الخيل أفضل ما يباع فإذا اشترى الرجل الفرس قال له صاحبه النقد عند الحافر أي عند حافر الفرس في موضعه قبل أن يزول خبعة خير من يفعة سوء أي بنت تلزم البيت تخبأ نفسها فيه خير من غلام سوء لا خير فيه طلب الأبلق العقوق فلما لم يجده أراد بيض الأنوق يضرب مثلا لمن طلب ما لا يقدر عليه والأنوق الذكر من الرخم ولا بيض له وقيل بل الأنثى لأنها لا تبيض إلا في مكان لا يوصل فيه إلى بيضها وفي أمالي ثعلب. إذا سئل الرجل ما لا يكون أو ما لا يقدر عليه يقول كلفني الأبلق العقوق وكلفتني سلا جمل وكلفتني بيض الأنوق وهي الرخمة لا يقدر على بيضها وكلفتني بيض السماسم وهو طير مثل الخطاف والعقوق الحامل والأبلق ذكر فهذا ما لا يكون والسلى ما تلقيه الناقة إذا وضعت وهذا لا يكون في الجمل والسماسم لا يقدر لها على بيض انتها وقال القالي ومن أمثالهم برق لمن لا يعرفه يقال للذي توعد من يعرفه أيصنع هذا بمن لا يعرفه شراب بأنقع أي معاود للأمور يأتيها مرة بعد أخرى مخرنبق لينباع أي مطرق ساكت ليثب وقال ثعلب في أمالي ضرب اخماسا لأسداس يضرب مثلا في المكر قال الشاعر إذا أراد امرؤ مكرا جنا عللا وظل يضرب اخماسا لاسداس وأصله أن قوما كانوا في إبل لأبيهم غرابة فكانوا يقولون للربع من الإبل الخمس وللخمس السدس فقال أبوهم إنما تقولون هذا لترجعوا إلى أهليكم فصارت مثلا في كل مكر وقال, وقال ابن دريد في أمالي أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال سئل يونس يوما عن المثل مجير أم عامر فقال خرج فتيان من العرب للصيد فاثاروا ضبعا فانفلتت من بين أيديهم ودخلت خباء بعض العرب فخرج إليهم فقال والله لا تصلون إليها فقد استجارت بي فخلوا بينه وبينها فلما انصرفوا عمد إلى خبز ولبن وسمن فسرده وقربه إليها فأكلت حتى شبعت وتمددت في جانب الخباء وغلب الاعرابي النوم فلما استثقل وثبت عليه فقرضت حلقه وبقرت بطنه وأكلت حشوته وخرجت تسعه وجاء اخ للاعرابي فلما نظر إليه أنشأ يقول ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري أعد لها لما استجارت ببيته قراها من البان اللقاح البهازري فأشبعها حتى إذا ما تمطرت فرته بأنياب لها وأظافري فقل ذي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف إلى غير شاكر ومن الأمثال المشهورة مواعيد عرقوب قال ابو علي احمد بن اسماعيل القمي النحوي في كتاب جامع الامثال هو رجل من خيبر كان يهوديا وكان يعد ولا يفي فضربت به العرب المثل قال المتلمس الغدر والافات شيمته فافهم فعرقوب له مثل وقال كعب بن زهير كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل وقال أبو عبيد عرقوب رجل من العماليق أتاه أخ له يسأله فقال له عرقوب إذا أطلعت هذه النخلة فلق طلعها فلما أطلعت أتاه للعدى فقال دعها حتى تصير بلحا فلما أبلحت قال دعها حتى تصير زهوا فلما ازهت قال دعها حتى تصير رطبا فلما ارطبت قال دعها حتى تصير تمرا فلما اتمرت عمد اليها عرقوب من الليل فجذها ولم يعطي اخاه منه شيئا فصارت مثلا وفيه يقول الاشجعي وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب اخاه بيثربي وقال اخر واكذب من عرقوب يثرب لهجة وابين شؤما في الحوائج من زحل ومن الامثال المشهورة تسمع بالمعيدي خير من ان تراه قال ابو عبيد اخبرني ابن الكلبي ان هذا المثل ضرب للصقع بابن عمر النهدي قاله له النعمان بن المنذر وقال المفضل المثل للمنذر ابن ماء السماء قاله لشقة ابن ضمرة سمع بذكره فلما رآه اقتحمته عينه فقال تسمع بالمعيدي خير من ان تراه فارسلها مثلا فقال له شقة ابيت اللعن ان الرجال ليسوا بجزر يراد منهم الاجسام وانما المرء باصغريه قلبه ولسانه فذهب مثلا وأعجب المنذر بما رأى من عقله وبيانه ثم سماه باسم ابيه فقال أنت ضمرة بن ضمرة وقال ابن دريد في أمالي أخبرنا السكن بن سعيد الجرموزي عن محمد بن عباد عن الكلبي قال وفد الصقعب بن عمرو النهدي في عشرة من بني نهد على النعمان بن المنذر وكان الصقعب رجلا قصيرا دميما تقتحمه العين شريفا بعيد الصوت وكان قد بلغ النعمان حديثه فلما أخبر النعمان بهم قال للآذن إذا للصقعب فنظر الآذن إلى أعظمهم وأجملهم فقال أنت الصقعب قال لا فقال للذي يليه في العظم والهيئه أأنته فقال لا فاستحيا فقال ايكم فقال الصقعب هاء نذا فأدخله إلى النعمان فلما رآه قال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقال له الصقعب أبيت اللعن إن الرجال ليسوا بالمسوق يستقى فيها إنما الرجل بأصغريه بلسانه وقلبه إن قاتل قاتل بجنان وان نطق نطق ببيان فقال, فقال له النعمان فلله ابوك فكيف بصرك بالامور فقال انقد منها المفتول وابرم منها المسحول واحيلها حتى تحول ثم انظر الى ما يقول وليس لها بصاحب من لم ينظر في العواقب فقال قد احلت واحسنت فاخبرني عن العجز الظاهر والفقر الحاضر قال اما العجز الظاهر فالشاب الضعيف الحيله التبوع للحليله الذي يحوم حولها ويسمع قولها إن غضبت رضاها وان رضيت تفداها فذاك الذي لا كان ولا ولد النساء مثله وأما الفقر الحاضر فالذي لا تشبع نفسه وإن كان له قنطار من ذهب قال فأخبرني عن السوءه السوءاء والداء العياء قال أما السوءه السوءاء فالمرأة السليطة التي تعجب من غير عجب وتغضب من غير غضب فصاحبها لا ينعم باله ولا يحسن حاله إن كان ذا مال لم ينفعه وإن كان فقيرا عير به فأراح الله منها بعلها ولا متع بها أهلها وأما الداء العياء فالجار جار البيت إن شهدك سافهك وإن غبت عنه سبعك وإن قاولته بهتك وإن سكت عنه ظلمك فقال له النعمان أنت أنت فأحسن صلته وصلة أصحابه ومن الأمثال المشهورة قولهم يعرف من اين تؤكل الكتف قالها المطرزي في شرح المقامات يضرب للداهية الذي يأتي الامور من مأتاها لان اكل الكتف اعسر من غيرها وقيل اكلها من اسفلها لانه يسهل انحدار لحمها ومن اعلاها يكون متعقدا ملتويا لانه غضروف مشتبك باللحم وبعضهم يقول المرقة تجري بين لحم الكتف والعظم فإذا أخذتها من أعلى خرت عليك المرقة وانصبت وإن أخذتها من أسفلها انقشر من عظمها خاصة والمرقة مكانها ثابتة وقال الأصمعي العرب تقول للضعيف الرأي إنه لا يحسن أكل الكتف وأنشد إني على ما ترين من كبري أعلم من أين تؤكل الكتف من الأمثال المشهورة إنما سميت هانئا لتهنا أي لتفضل على الناس وتعطف عليهم ومن الأمثال المشهورة قولهم عند جهينة الخبر اليقين وكان الأصمعي يرويه عند جفينه بالجيم والفاء وكان أبو عبيدة يقول حفينة بحاء غير معجمة قال أبو عبيد كان ابن الكلبي في هذا النوع أكبر من الاصمعي وكان يرويه جهينه وكان من حديثه أن حسين بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن كلاب خرج ومعه رجل من جهينه يقال له الأخنس، فنزل منزلا. فقام الجوهني إلى الكلابي وكان فاتكين فقتله واخذ ماله وكانت اخته صخرة بنت عمرو تبكيه في المواسم وتسال عنه فلا تجد من يخبرها قال فقال الاخنس فيها كصخرة اذ تسائل في مراح وفي جرم وعلمهما ظنون تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين قال البطل يوسي في شرح الفصيح الصحيح جهينة وقال ابن خالويه في شرح الدريدية قيل جهينة اسم امرأة وقيل القبيلة وقيل اسم خمار ومن امثالهم المشهورة قولهم بمثل جارية فالتزن الزانية وذلك أن جارية ابن سليط بن الحارث بن يربوع بن حنظلة كان احسن الناس وجها وامدهم قامة وأنه أتى سوق عكاظ فابصرته فتاة من خثعم فأعجبها فترطفت له حتى وقع عليها فعلقت منه فلما ولدت أقبلت هي وأمها وخالتها تلتمسه بعكاظ. فلما راته الفتاة قالت هذا جارية فقالت أمها بمثل جارية فالتزن الزانية سرا أو علانية فذهب مثلا ومن الأمثال المشهورة قولهم لا تعدم الحسناء ذاما اي لا يسلم أحد من ان يكون فيه شيء من عيب والذام العيب وأصله أن حبا بنت مالك بن عمرو العدوانيه كانت من أجمل النساء فتزوجها مالك بن غسان فقالت أمها لتباعها إن لنا عند الملامسة رشحة فيها هنا فإذا أردتن إذ على زوجها فطيبنها بما في أصدافها يعني الطيب فلما كان الوقت أعجلهن زوجها فغفلنا عن ذلك فلما أصبح قيل له كيف رأيت طرقتك البارحة فقال ما رأيتك الليلة قط لولا رويحه أنكرتها فقالت هي من خلف الستر لا تعدم الحسنى أذامه وفي الجمهرة من أمثالهم لا يعرف الهر من البر وقد كثر كلام العلماء في هذا المثل فذكر أبو عثمان ان الهرة السنور والبر الفأرة في بعض اللغات او دويب تشبهها ولا اعرف صحة ذلك واخبرني ابو حاتم ابن طرفة عن بعض علماء الكوفة انه فسر هذا فقال لا يعرف من يهر عليه ممن يبره قال ابن خالويه في شرح الدريدية وقال اخرون لا يعرف سوق الشاء من دعائه وفي المجمل لابن فارس هذا المثل مختلف فيه فقال قوم الهر دعاء الغنم والبر سوقها وقال قوم الهر ولد السنور والبر ولد الثعلب، وقال آخرون لا يعرف من يكرهه من من يبره وقالوا جاء بالطم والرم قال ابن درين أحسن ما قالوا فيه إن الطم ما حمله الماء والرم ما حملته الريح وقالوا ما يعرف قبيله من دبيره قال قوم أي لا يعرف نسب أبيه من نسب أمه وقال آخرون القبيل الخيط الذي يفتل إلى قدام والدبير الذي يفتل إلى خلف قال ثعلب في أمالي أي لا يدري فتل إلى فوق أو إلى أسفل وفي أمالي ثعلب قولهم لا يدري الحو من اللو والحي من الليل أي لا يعرف الكلام الذي يفهم من الذي لا يفهم وقال في موضع آخر هو الكلام البين وغير البين قلت رضي الله عن سيد عمر بن الفارض ما كان أوسع علمه باللغة قال في قصيدته اليائية صار وصف الضر ذاتيا له من عناء والكلام الحي لي ولما شرحت قصيدته هذه ما وجدت من يعرف منها إلا القليل ولقد سألت خلقا من الصوفية عن معنى قوله والكلام الحي لي فلم أجد من يعرف معناه حتى رأيت هذا الكلام في أمالي سعلة وفي جامع الأمثال لأبي علي أحمد بن إسماعيل القمي النحوي قال هشام بن الكلبي اول مثل جرى في العرب قولهم المرأة من المرق وكل أدماء من آدم ومن الأمثال المشهورة قولهم سكت ألفا ونطق خلفا قال أبو عبيد والخلف من القول السقف الردي والمثل للأحنف بن قيس كان يجالسه رجل يطيل الصمت حتى أعجب به ثم إنه تكلم فقال للأحنف يا أبا بحر هل تقدر أن تمشي على شرف المسجد فعندها تمثل بذلك وقال ابن ذريجا في أمالي حدثنا العكلي عن أبيه عن سليط بن سعد قال كان أكثم بن صيف يقول رب عجلة تهب ريثا الدرع الليل فإن الليل أخفى للويل المرء يعجز للمحاله لا جماعة لمن اختلف لكل امرئ سلطان على اخيه حتى يأخذ السياح فإنه كفى بالمشرفيه واعظة أسرع العقوبات عقوبة البغي وشدة نصرة التعدي وآلم الأخلاق أضيقها وأسوأ الآداب سرعة العقاب ورب قول أنفذ من صول الحر حر وإن مسه الضر والعبد عبد وإن ساعده الجد وإذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد رب كلام ليس فيه اكتتام حافظ على الصديق ولو في الحريق ليس من العدل سرعة العزل ليس بيسير تقويم العسير إذا بالغت في النصيحة هجمت بك على الفضيحة لو أنصف المظلوم لم يبق فينا ملوم قد يبلغ الخضم بالقضم استأني أخاك فإن مع اليوم غدا كل ذات بعل ستئيم النفس عروف فلا تطمع في كل ما تسمع ومن الأمثال قولهم إن فلانا من رطاته لا يعرف قطاته من لطاته الرطات الحنق القطات أسفل الظهر واللطات الجبهة فصل فيما جاء على أفعل من أمال القالي يقال أجود من لافظة أي البحر أجبن من صافر وهو ما يصفر من الطير لأنه ليس من سباعها أحذر من ضب أسمع من قراد أبصر من عقاب أحذر من غراب أنوم من فهد أخف راسا من الذئب ومن الطائر وأفحش من فاسية وهي الخنفساء إذا حركوها فسد. فأنتنت القوم بخبث ريحها إنه لاصنع من صرفة وهي دابة غبراء من الدود تكون في الحمض فتتخذ بيتا من كسار عيدان ثم تلزقه بمثل نسج العنكبوت إلا أنه أصلب ثم تلزقه بعود من أعواد الشجر وقد غطت رأسها وجميعها فتكون فيه أصنع من تنوطة وهي طائر تركب عشها على عدين ثم تطيل عشها فلا يصل الرجل إلى بيضها حتى يدخل يده, يده إلى المنكب أخرق من حمامة وذلك أنها تبيض بيضها على الأعواد البالية فربما وقع بيضها فتكسر أظلم من أفعى وذلك أنها لا تحتفر جحرا إنما تهجم على الحياة في جحرتها وتدخل في كل شق وثقب وفي جامع الأمثال للقمي أبلغ من قس وهو قس بن ساعدة الايادي وكان من حكماء العرب وأعقل من سمع به منهم وأول من قال أما بعد وأول من أقر بالبعث من غير علم ويقال هو انفق من قس وادهى من قس اعيا من باقل وهو رجل من اياد وقيل من ربيعه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما فمر بقوم فقالوا له بكم اشتريت الضبي فمد يديه وأخرج لسانه يريد أحد عشر فشرد الضبي حين مد يديه وكان تحت ابقه أحمق من بنق وهو يزيد بن ثروان أحد بني قيس بن ثعلبة ضل له بعير فجعل ينادي من وجد بعيرا فهو له فقيل له فلم تنشده قال فأين حلاوة وجدان واختصمت إليه بن الطفاوه وبن راسب في مولود ادعاه كل منهم فقال الحكم في هذا يذهب به إلى نهر البصرة فيلقى فيه فإن كان راسبيا رسب وإن كان طفاويا طفا فقال الرجل لا أريد أن أكون من هذين الحيين ويقال إنه كان يرعى غنم أهله فيرعي السمان في العشب وينحي المهازين فقيل له ويحك ما تصنع قال لا أسلح ما أفسد الله ولا أفسد ما أفضح الله وقال الشاعر فيه عش بجد ولا يضر كنوك إنما عيش من ترى بالجدود عش بجد وكن هبنقة القيسية نوكا او شيبة ابن الوليد أبخل من مادر اخطب من سحبان وائل انسب من دغفل وهو رجل من بني ذهل كان انسب اهل زمانه سأله معاوية عن أشياء فخبره بها فقال بما علمت قال بلسان سؤول وقلب عقول غير أن للعلم آفة وإضاعة ونكدا واستجاعة فآفته النسيان وإضاعته أن يحدث به من ليس من أهله ونكده الكذب فيه واستجاعته أن صاحبه منهوم لا يشبع أجود من حاتم أجود من كعب بن مامة الإيادي أحلم, أحلم من الأحنف بن قيس أغزل من امرئ القيس وفي الصحاح أبرد من عبرس وهو البرد أبر من العملس وهو رجل كان يحج بأمه على ظهره أسأل من فلحس وهو رجل كان يسأل سهما في الجيش وهو في بيته فيعطى لعزه وسؤدده فإذا أعطيه سأل لامرأته فإذا أعطيه سأل لبعيره أسمح من لافظة يقال هي العنز لأنها تشلى للحلب وهي تجتر فتلفظ بجرتها وتقبل فرحا منها بالحلب ويقال هي التي تزق فرخها من الطير لأنها تخرج ما في جوفها وتطعمه ويقال هي الرحى ويقال الديك ويقال البحر لأنه يلفظ بالعنبر والجواهر والهاء فيه للمبالغه أشأم من خوتعه وهو رجل من بني غفيله بن قاصر دل على بني الزبان الذهلي حتى قتلوا وحملت رؤوسهم إلى الدهين وفي نوادر ابن العربي يقال أخدع من ضب وذلك أنه إذا دخل في جحره لم يقدر عليه ويقال أعق من ضب وإنما يراد به الأنثى وأما الذكر فإنه إذا سفدها لم يقربها بعد ويقال هو أروى من ضب وذلك لأنه لا يشرب الماء إنما يستنشق الريح فيكفيه أغرب من العنقاء قال المطرزي في شرح المقامات وهي طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم، قال الخليل لم يبقى في أيدي الناس من صفتها غير اسمها قال ويقال سميت عنقاء لأنه كان في عنقها بياض كالطوق وقيل لطول في في عنقها وكانت من أحسن الطير فيها من كل لون وكانت تأكل الوحش والطير وتخطف الصبيان فدعا عليها خالد بن السنان العبسي نبي الفترة فانقطع نستها وانقرضت قال الجاحظ كل الأمم تضرب المثل بعنقاء في الشيء الذي يسمع ولا يرى النوع السادس والثلاثون معرفة الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأذواء والذوات قد ألف في هذا النوع جماعة فمن المتقدمين أبو العباس محمد بن الحسن الأحول قال أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش ولا أعلم أحدا سبقه إلى تأليف هذا الكتاب وكتابه خاص بالأربعة الأول وألف ابن كتاب المثنى والمكنى والمبنى والموخى وما ضم إليه فذكر في المكنة الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواء والذوات والابن الأسير كتاب سماه المرصع وقد لخصته قديما دون الأزواء والذوات في تعريف لطيف سميته المنا في الكنى وفي النوع ستة فصول الفصل الأول في الآباء قال أبو العباس تقول العرب هذه نار أبي حباحب وذكر خالد بن كلثوم أن أبا حباحد رجل بخيل كان يخفي ناره خوف الأضياف فضربت به الأمثال وقال أبو عمر الجرمي هي النار التي لا ينتفع بها لشيء مثل التي تخرج من حوافر الخيل وقال أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش حدثت عن الأصمعي أنه كان يقول الحباحب وأبو حباحب دويبة تظهر ليلا صغيرة تطير يخيل إليك أنها نار قال الجرمي أبو جخادب الحرباء أو دابة تشبه قال أبو العباس وأبو ضوطر وأبو حباحب وأبو جخادب. سب يسب به الرجل وأبو دراس وأبو ليلى لمن يحمق وإنما قالوا للمضاعف أبو ليلى يريدون أنه أبو امراه وكذلك أبو دراس والدرس الفاره فكأنهم قالوا له أبو فأرة قال أبو العباس وأبو الحسل وأبو الحصين فاشية عندهم فالأول للضب والحسل ولده وأبو الحصين السعلب وأبو جعدة وأبو جعادة الذئب قال الشاعر هي الخمر حقا وتكن الطلا كما الذئب يقنى أبا جعدتي وأبو دراس اسم للفرج مأخوذ من الدرس وهو الحيض وأبو البيت رب البيت وصاحبه وأبو مسواك الذي تنزل عليه وأبو مالك السغب وأبو مالك أيضا الهرم وأبو براقش طائر فيه ألوان يتلون ريشه في النهار عدة ألوان ويقال للرجل الكذاب أبو بنات غير وهو الباطل والزور وأبو دخنة طائر وأبو عمرة الفقر وسوء الحال وأبو عمرة الجوع وقيل لأعرابي أتعرف أبا عمرة فقال كيف لا أعرفه وهو متربع في كبدي وأبو مرحب الظل وبيت أبي دثار الكله وأبو سلمان ضرب من الجعلان وقال أبو عبيدة العرب تكن الأبخر أبا الذباب وأبا المر قال الغراب قال الشاعر إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من في الأحوال حسد القطاة فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من العقال فأضل مشيتها وأخطأ مشيه فلذاك كنوه أبا مرقالي وقال ابن السكيد في المكني أبو سعد الهرم وأبو حباحب ما خرج من الحجر من النار إذا قرعه حافر أو سكه حجر آخر وأبو عسلة وأبو مزقة الذئب وأبو الحمدس السعلب ويقال للرجل إذا افتضى المرأة هو أبو عذرها ويقال للرجل إذا استنبط الشيء ما أنت بابي عذره أي قد سبقت إليه ويقال للخبز أبو جابر وأبو قيس مكيال ويقال للأبيض أبو الجون وللأسود أبو البيضاء وأبو خدرة صائر بالحجاز وفي شرح المقامات للانباري قال صاحب اللغة أبو زيد كناية عن الكبر قال الشاعر أعار أبو زيد يمين سلاحه وبعض سلاح المرء للمرء كالم وفي ديوان الأدب للفارابي أبو الحارث كنية الأسد وأبو عاصم كنية السويق وفي الصحاح أبو فراس كنية الأسد وأبو قبيس جبل بمكة وفي أمالي ثعلب وأبو جخاد وأبو جخادب. ضرب من الجراد وفي المرصع لابن الأثير أبو الأبد النسر وأبو الأبرد وأبو الأسود وأبو جلعد وأبو جهل وأبو خطار وأبو رقاش النمر وأبو الأبطال وأبو جر وأبو الأخياس وأبو التأمور وأبو الجراء وأبو حفص وأبو الخضر وأبو رزاح وأبو الزعفران وأبو شبل وأبو ليث وأبو لبد وأبو الغريف وابو محراب وابو محطم وابو النحس وابو الوليد وابو الهيصم وابو العباس الاسد وابو الابيض اللبن وابو الاثقال وابو الاشحج البغل وابو الاخبار وابو روح الهدهد وابو الاخذ الباشق وابو الاخضر الرياحين وابو الاخطل البرذون وابو الاشعث البازي وأبو الأشيم وأبو حسبان العقاب وأبو الأصفر الخبيص وأبو أيوب الجمل وأبو بحر السرطان وأبو بجير التيس وأبو الحنبص السعلب وأبو البختري الحية وأبو برائل وأبو حمات الديك وأبو بريد العقعق وأبو ثقيف الخل وأبو ثمامه الذئب وأبو ثقل الضبع وأبو جاعره الغداف من الغربان، وابو الجراح، وابو حدر، وابو زاجر الغراب، وابو جعفر، وابو حكيم الذباب، وابو الجلاح، وابو جهينة، وابو حميد الدب، وابو الجيش الشاهين، وابو جميل فرج المرأة، وابو حاتم الكلب والغراب. وابو الحجاج العقاب والفيل وابو الحرماز وابو دغفل الفيل وابو الحسن الطاووس وابو الحسين الغزال وابو الحكم وابو رافع بن عرس وابو حيان الفهد وابو خالد الكلب والثعلب وابو خبيب القرد وابو خداش السنور النور والارنب وابو دلف الخنزير وابو راشد القرد وأبو زرعة الخنزير والثور وأبو زفير الإوز وأبو زكري القمري وأبو زياد وأبو صابر الحمار وأبو شجاع وأبو طالب الفرس وأبو طامر وأبو عدي البرغوث وأبو عاصم الزنبور وأبو العرمض الجاموس وأبو عكرمة الحمام وأبو العوام السمك وأبو نعيم القرقي وأبو يعقوب العصفور وأبو يوسف طير الفصل الثاني في الأمهات قال في الجمهرة قال أبو عثمان الأشنان داني سمعت الأخفش يقول كل شيء انضمت إليه أشياء فهو أم لها وأم الرأس الجلدة التي تحت الدماغ وبذلك سمي رئيس القوم أما لهم قال الشنفر يعني تأبط شرا وأم عيال قد شهدت تقوتهم إذا أطعمتهم أحترت وأقلت وذلك أنه كان يقوت عليهم الزاد في غزوهم لئلا ينفد وأم مثوى الرجل صاحبة منزله الذي ينزل. قال الراجز وأم مثوايا تدري لمتي وتغمز القنفاء ذات الفروه وأم الدماغ مجتمع وأم النجوم المجرة هكذا جاء في شعر ذي الرمة لأنها مجتمع النجوم وأم الكتاب سورة الحمد لأنه يبتدا بها في المصاحف وفي كل صلاه وأم القرى مكة لأنها توسطت الأرض قال ابن خالوي ويقال لها أم رحم وفي الغريب المصنف أم حبين دابة قدر كف الإنسان وتسمى حبينة وجمعها أمهات حبين قال أبو زيد أم حبين وكذا بنات آوى وسوام أفرس وأشباهها لا يثنى الجزء الثاني ولا يجمع لأنه مضاف إلى اسم معروف وأم الهمبر الأتان والهمبر هو الجحش وفي أمالي ثعلب يقال ما أمك وأم الباطل أي ما أنت والباطل وقال أبو العباس الأحول أم القرآن كل آية محكمة من آيات الشرائع والفرائض والأحكام وأم الكتاب اللوح المحفوظ في قوله وعنده أم الكتاب وأم كل ناحية أعظم بلدة وأكثرها أهلا وأم خراسان مروا وأم حلف الأتان وأم اللهيم وأم الدهيم المنية وكذا أم قشعم ويقال جاء بأم الربيق على أريق وأم ناد، وأم قشعم وأم أدراس وأم فأر الداهية وأم الربيق وأم اللهيم وأم الرقول وأم جندب وأم البليل وأم الرقوب وأم خشاف وأم خنشفير وأم حبوكرا وأم معير وأم الربيس كل هذه أسماء الدواهي وأم الرأس أعلى الهامة وأم الدماغ الجلدة التي تحوي الدماغ وأم البيت وأم المنزل زوجة الرجل وأم عوف الجرادة قال أبو عطاء السندي سنى صفراء تكن ام عوف كأن رجيلتيها من جلال وأم حنين الخمر وأم الهمبر في لغة فزاره الضبع وهي تكنى أم رعال بالراء وأم, وأم رعم وأم خنور وأم عامر وأم عمر وأم عتاب وأم الطريق وأم خنور الداهية ويقال لمصر ام خنور لرفاغتها وخصبها وأم جابر ياد ويقال بن أسد وقيل إنما سموا بذلك لأنهم زرعون وجابر اسم الخبز وأم أوعال هضبة ويقال, ويقال للستي أم, أم سويد وأم عزمل وأم عزم وأم الطريق معظمه ووسطه وأم جندب الظلم تقول وقع القوم في أم جندب إذا ظلموا وركبوا أم جندب والدنيا يقال لها أم دفر وأم درزن وأم القردان من الخيل والإبل الوطيئة التي من وراء الخف والحافر دون السنة وأم الهدير الشقشقة وأم مرزم ريح الشمال الباردة وأم ملزم بالذال والدال خطا الحمة قال أبو الحسن الأخفش عامة الناس يقولونه بالدال ولم أسمعه بالذال إلا من أبي العباس ولست أنكر هذا ولا هذا وأم كلبه وأم الهبرزي أيضا الحمة ويقال للعقرب أم عريط وأم الظباء الفلا، ويقال لها أيضا أم عبي وأم حمارش دابة تكون في الماء لها قوائم كثيرة وأم التنائف أشد التنائف وهي الصحارى، وأم الرمح لواءه وما لف عليه وأم الطعام من الإنسان المعدة ومن الطائر القالصة وأم صبار هضبة معروفة وفي الصحاح الجوهري أم راشد كنية الفأرة وأم حفصة الدجاجة وأم أدراف اليربوع وولد اليربوع يقال له الدرس والجمع أدراف وقال ابن السكيت في المكني أم خرمان بركة بطريق حاج البصرة وأم حبوكر أرض ببلاد بني قشير ويقال وقعوا في أم حبوكر إذا ضلوا وجاء بأم حبوكر يعني الداهية ويقال وقعوا في أم أدراس مضللة إذا وقعوا في أرض مضللة ويقال للدنيا أم خنور وأم شملة وأم شملة أيضا الشمال الباردة وأم الصدى رميمة صغيرة تكون في جوف الدماغ وأم جرذان نخلة بالمدينة ويقال للضبع أم رشم لأنها ترسم الطريق لا تفارق ويقال وقعوا في أم خنور إذا وقعوا في خصب ولين من العيش وأم عويف دابة صغيرة مخضره لها أربعة أجنحة وهي أيضا أم عوف وقال الهلالي أم النجوم الثرية وقال أبو عبيدة أم قشعم العنكبوت وأم غرس ركية وأم نخل جبل وفي المرصع أم إحدى وعشرين الدجاجة وأم الأشعث الشاه وأم الأسود القنفوساء وأم توبة النملة وأم تولب الأتان وأم ثلاثين النعامة وأم حصه الدجاجة والبطة والرخمة وأم خداش الهرة وأم خشف الضبية وأم شبل اللبوة وأم طلحة القملة وأم عافية وأم عثمان الحية وأم عيسى الزرافة وأم يعفور الكلبة الفصل الثالث في الأبناء قال في الجمهرة قال الأصمعي ابن جمير الليل المظلم وابن ثمير الليل المقمر وابن سمير الليل والنهار قال وإني لمن عبس وإن قال قائل على رغمهم ما أسمر ابن سمير ويروى ما أسمر ابن سمير أي ما أمكن فيه السمر وقال آخر ولا غرو إلا في عجوز طرقتها على فاقة في ظلمة ابن جمير وفي نفيسات الأيام والليالي للفراء قال المفضل آخر يوم في الشهر يسمى ابن جمير قال كعب بن زهير إذا أغار فلم يحلى بطائلة في ليلة ابن جمير ساور الفطمة يعني ذئبا قال ابن دريد وابن قطرة حية دقيقة قال ابن الستين قال الأصمعي سألت أبا مهدي ما ابن قطرة قال بكر الأسعة والعرب تقول دعيت بابن قطرة محددا كالإبرة وقال ابن السكيت في المكني والمبني ابن ذكاء الصبح وذكاء هي الشمس وابن جلى الرجل المنكشف الامر البارز الذي ليس به خفاء وأصله الصبح ويقال انا من هذا الامر فالج بن خلاوة اي انا متخلى بريء منه ويقال للخبز جابر بن حبة ويقال هو ابن بعثوطيها أي العالم بها وضعت كل وبعثت كل شيء وسطه وابنام ملاط العضدان والملاطان الإبطان وابن دخان غني وباهلة وابن طمر جبلان وابن شمام جبلان وابن عيان خط يخط في الأرض عرضا يخط فيه خطوط طولا بعضها أطول من بعض يزجر بها فيقال يبنى عيان أسرع البيان وابن دأيه الغراب ويقال إنه لابن أحذار إذا كان حذرا وابن أقوال إذا كان جيد القول وابن أوبر ضرب من الكمأة وابن سأداء ابن الأمة وابن سأطاء أي إنه رخو كالحمأة وابن ماء طائر يكون بالماء وهو نكرة وكذلك ابن أوبر ابن بسيل قرية بالشام ويقال للرجل إذا لين ابن ترنة وابن فرتنا ويقال له إذا شتم وصغر به يبنستها وابن عمل صاحب العمل الجاد فيه ويقال هو ابن بجدتها إذا كان عالما بالأمر ويقال ابن مدينة أي عالم بها وقيل معناه ابن أمة وابن دخن جبل ويقال إنه لابن احداها إذا كان قويا على الأمر عالما به وابن ليل إذا كان صاحب سر قويا عليها ويقال لقيت فلانا صلمعة ابن قلمعة أي ليس معه قليل ولا كثير وتركه صلمعة ابن قلعمه إذا أخذ كل شيء عنده ويقال كيف وجدت ابن أنسك أي صاحبك؟ وابن شنه الحمار الاهلي لانه لا يزال يحمل الشنه وهي القربة الخلقة وابن زازان وابن طاب عذق بالمدينة ويقال ايضا عذق بن حبيق وحبين ويقال بنات زازان الطوال الاذان وابن احقب الحمار الوحشي وبنات احقب مثله وابن السبيل الغريب وابن مقرد دويبه اصغر من الفأرة قال ابو عبيدة يقال للهلال ابن ملاط ويقال نعم ابن الليلة فلان يعني الليلة التي ولد فيها ويقال للعبد ابن يوأم انتهى وفي المرصع ابن الارض الذئب والغراب وابن بره الخبز وابن بقيع الكلب وابن بهلل الباطل وابن جفنة العنب وابن دلام الحمار وابن صعد الحمار الوحشي وابن عرس دويبة معروفة وابن القارية فرخ الحمام وفي الغريب المصنف ابن النعامة عرق في الرجل قال الفراء سمعته منهم وقال الاصمعي في قوله وابن النعامة يوم ذلك مركبي هو اسم فرس وقال غيره ابنى سبات الليل والنهار قال ابن احمر فكنا وهم كابني سباة تفرقا وفي نوادر ابي زيم قال ابو حاتم يقال ابن ارض اي غريب كما قال ابن سبيل وفي الصحاح يقال هو ابن بعصطها للعالم بالشيء كما يقال هو ابن بجدتها وتقول العرب فلا ساقط ابن ماقط ابن لاقط تتساب بذلك فالساقط عبد الماقط والماقط عبد اللاقط واللاقط عبد معتق قال الجوهري نقلته من كتاب من غير سماع وفي كتاب الأيام والليالي للفراء يقال للهلال ابن ميلاط قال ابن ميلاط متجاف أوفق، يعني الهلال قبل أن يتم ويقال له أيضا ابن مزنة قال الشاعر كأن ابن مزنتها لائحا فسيط لدى الأفق من خنصري والفسيط قلامة الظفر وفي كتاب ليس لابن خالوي فلان ابن خفا ولد ليلا وابن جلا ولد نهارا وفي الجمهرة يقال هو الضلال ابن الإلال والتلال والضلال ابن فهلل وتهلل أي أنه ضال وفي المجمل ابن هرمة آخر ولد الرجل فائدة قال في الصحاح ابن عرس وابن آوى وابن مخاض وابن لبون وابن ماء يجمع على بنات عرس وبنات آوى وبنات مخاض وبنات لبون وبنات ماء وحكى الأغفشي بنات عرس وابن عرس, وبن عرس وبنات نعش وبن نعش وفي نوادر اليزدي يقال ابن آوى وابناء آوى وبن آوى وبنات آوى, وبن آوى, وبن آوى إن كن ذكرانا وابن أوبر وبنات أوبر وبنو أوبر وهو كم صغير مزغد وقال ثعلب في أمالي ابن عرس وابن نعش وابن آوى وابن قطرة وابن تمر وابن أوبر هؤلاء الأحرف واحدهن مذكر وجماعتهن مؤنثة لأنهن لسن من جمع الناس إذا قلت ثلاث أو أربع أو خمس قلتها بستاء وقال القالي في المقصور ما لا يعرف ذكوره من إناثه يحمل على اللفظ يقال للذكر والأنثى هذا ابن عرس وهذا ابن قطرة وهذا ابن دأية فإذا جمعت على هذا النحو قلت بنات عرس وبنات قطرة وبنات دأية للذكور والإناث وكل جمع من غير الإنس والجن والشياطين والملائكة يقال فيه بنات انتهى الفصل الرابع في البنات قال ابن السكيد بنات بخر وبنات مخر سحائب يجئنا قبل الصيف منتصبات رقاق ويقال احدى بنات طبق يضرب مثلا للداهية ويرون ان اصلها الحية ويقال للداهية بنت طبق وام طبق وبنات طبار وطمار الدواهي قال الثعالبي في فقه اللغة ابن طبق وبنت طبق حية صفراء تخرج من السلحفاء والهرهر وهو أسود سالخ ينام ستة أيام ويستيقظ في السابع فلا ينفخ على شيء إلا أهلكه قبل أن يتحرك قال ابن السكتي ويقال للسياط بنات بحنة وبحنة نخلة بالمدينة طويلة السعف وبنات النقى دواب صغار تكون في الرمل وبنات غير الكذب ويقال إني لاعرف هذا ببنات البب ويقال أحبك ببنات قلبي وبنات بئس وبنات أودك وبنات معير وبنات طبق الدواهي وبنات الدم ضرب من النبت أحمر وبنات الليل الأحلام وبنات الصدر الهموم وبنات الأرض مواضع تخفى وتحتجب بلحوف وبنات صعدة الحمر الاهليه وبنات الاخدري ضرب من حمر الوحش وبنات شحاج البغال وبنات صهال الخيل وبنات الجمل الإبل، وبنات المعى المصارين وبنات, وبنات امر المصارين وبنات فراض المرخ النيران التي تخرج من الزناد وبنات نعش سبعة كواكب وبنات الطريق الطرق الصغار تتشعب من معظم الطريق وبنات أسفع المعزة وكذا بنات يعرة وبنات خورة الضأن وبنات سيل الضباض ويقال للنساء بنات نقرة لأنهن ينقرن عن الشيء ويعبنه وقالت امرأة لزوجها مر بي على بنات نظرة ولا تمر بي على بنات نقرة أي مر بي على رجال ينظرون الي ولا تمر بي على النساء اللواتي عبنني ويقال لقيت منه بنات برح وبني برح أي مشقة وما كلمته بنت شفة أي بكلمة ومثله صمة ابنة الجبل يقال ذلك عند الأمر يستفضع ويزعمون أنهم أرادوا بابنة الجبل الصدى وبنت المطرد ويبة حمراء تظهر عند المطر وإذا نضت الثرى ماتت وبنت نخيله التمرة وبنت أرض النبت ينبت في الربيع وفي الصيف ويقال ضرار